للمطيعين سبحانه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره سبحان بالجود والنعم سبحان بالفضل والكرم سبحانه على فقهر وملك فقدر سبحانه عبد فشكر وعصي فغفر سبحان من لا يعلم الغيب إلا هو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 أتقياً إلى هنا أنت النور في الليلة المظلمة وأنت المفزع في المصيبة المدلاهمة وأنت المنادى وأنت المنادى عند كل مريم. أنا وقف السؤال ببابك، ولماذا المذنبون بجنابك واشتاق العابدون إلى مشاهدة جمالك، إلى هنا، إلى هنا، ردنا إلى أبواب معرفتك، واهد قلوبنا بأنوارك. وأدخلنا جميعا في ظل رحمتك وأذقنا بردا عفوك ولذة مناجاتك إلهنا ما أشج حالنا وأعظم خطرنا فاغفر لنا واجعل طاعتك همتنا ولا في وجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائرنا إلى كيف نعتذر إليك كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت شوارحنا بكل الذي وقفنا ببابك سائلين وقفنا ببابك السائلين ولمعروفك متعرضين الى الهنا الى الهنا انقضت طوات ايامنا وبقيت آسامنا وبقيت آسامنا وان كبش اخي التبيعاتنا الى هنا وقفنا بين يديك بضروب لا يفسرها الا انت يذهب الذليل الا الى العزيز اين يذهب الضعيف الا الى القوي الى غنا الى غنا ايؤمل غيرك والامور كلها بيدك ايوا غيرك والامور كلها بيدك ايطرق باب العبيد يرجى غيرك وخزائنك ملآ يرجى غيرك يرجى غيرك وخزائنك ملآ الهنا إن لم نعذ بعزتك فبمن نعوذ وإن لم نلذ بقدرتك فبمن نلوذ الهنا خيرك علينا نازل وشغنا إليك صاعد إلهنا, إلهنا كم من ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح وأنت مع ذناك عنا تتحبب إلينا تتحبب إلينا تتحبب الينا بالنعام الهنا الهنا من علينا باعظم طلب مننا علينا باشرف طلب واجعلنا ممن يناديك غدا ربنا ارنا أفنى لك الحمد أن بلغتنا رمضان وشرفتنا بالصيام والقيام إلهنا لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان إلهنا أعد علي ونحن في صلاح وثبات واستقامة وافية واستقامة وافية الهنا لا ندري لا ندري هل بعد هذا الصيام صيام لا ندري هل بعد هذا مع الموت موعدا أم أننا مع الموت موعدا إلهنا من الموت ما بعيداً ولقاء، أما أننا نامع الموت ما بعيداً ولقاء. إلى هنا من المقبول فإنهنّي، ومن المطرود فنعزي اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هنا الا عزا. لهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شفيا ولا محروما إلى إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراغ رمضان لا محزون لا محزون يا ربنا يا ربنا الهنا من لا يشكر الناس لا يشكر من لا يشكر الناس لا يشكرك نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة من كان سببا في جمعنا هذا من بنى هذا المسجد وكان سببا في اجتماعنا وصلاتنا وركوعنا وقيامنا ودعائنا فنسألك يا ربنا اللهم امنع قبره رضا اللهم امنع قبره رضا اللهم رضه وأرضه على قبره نورا وضياء اللهم اسعده في قبره اللهم اسعده في قبره كما أكرمنا وهو غائب عنا اللهم احفظه في أبنائه وبناته احفظه في أبنائه وبناته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لأهل هذا الحي المبارك اللهم السر عليهم في الدنيا والآخرة اللهم أصلح أنفسهم وأصلح ديارهم وأصلح نساءهم وأصلح أبناءهم وأصلح أموالهم اللهم اجزهم عنا كل خير اللهم اجزهم عنا كل خير اللهم ونسألك لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد من قريب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 TVQuran.com